الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المجد رحمه الله عن علي محمد بن حركه بن علي بن ابي صالح بن شرف رشيد صلى الله عليه وسلم ورحمه عليه صلى الله عليهما قال حضرته الراشد ابن ابي حنبل والله عليه وسلم دعاني بخاء الى ما لد وهو اكد النبي والنبي هو تعالى تنبيه حبيب الحاج منصور قال الشارح عبد الله هذا الحديث في اقرب كتاب الماوردي ولا تظن انه الى كذلك او اذن كذلك وهي تير الى ما لا ويثير الى ما يرتاح اليه الى ما يرتاح اليه قلبه وتطمئن اليه نفسه اي ان الامر الذي لا يظهر من ظاهره يطراح النفس ويطمئن القلب سنعرف مثلا هذا الحديث شبيب بما تفقده في حديث النبنان الثلاشير وما نبتكى شبهات فقد استبرأ لذيني وحربه أي نمتنا الكاعة جاءت منثة واضحة فقد استبرأ لذيني وحربه يعني طلبت جيه الغراعة والحربهن بس أعيض عنه وما نبتكى شبهات فقد استعطت الحرام والله يا بالله انني كافيك اي لذمه الا اكل المال الذي تبيشوه ذا كما يحرم علي اكل السراب وكانني السائر المشارك منافع التي يشتاب فيها او يشك في ها فينه لا شعني له انا ابن رشد رحمه الله قد قال هذه العلوم يا شكم ومعنى هذا الحديث ليعينا نكون عند الشبهات ونفكر فيها فإن الحلال المحظر لا يحصل للمؤمن به من رئيس والرئيس بيعاء التلك والاضطراق بل تسكن إليه المشهد لكن إنه بإنسان ورما المجتمعات فيحصلوا بها من كلوت الخلق والاضطراق الموجود للشكل وقال أيضا وأن نكتب فيه كذبه عن شروحات انما يسمح لي من استقامت احواله كلها وتشابهت اعماله في التسوى والورع انما يقع عندي كافي صرومات في هيئه صرومات الضرائبي لم يريد اي تورع عن شيء من ذاته الكتاب فإنهم لا يهتمل لهم جداً بأن ينكر عليه كما قال ابن عمر كما قال ابن عمر رضي الله عنه لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراض يسألوني عن دم البعوض عن أي شكم المكان الذي وقع عليه ذلك البعوض في التوبة أو في البدن اي اشكم الشغل يرجع لي دم الطوق الذي في ربن ابنك وانا اسالوني عندما الطرق قتل الحسين فشنع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول اماره عائمه الصراحه هي قناه داريه ولكن ابن النبي امام الطال سيدنا امبور اماره عائمه هي ابن الجنيه يا سيدي محمد جهر دنا ان الانسان هي معاده ان يتطورها من العضائي لكبلس وكريه احنا نظريه التطور عن فرائض وتكف الكذا لا ليس دي وراء ما هي شهاده الحديث اولا قد يكون ما يكون سيبه الاخذ بما لا ريبه فيه ربيبته هي الشك وعدم البيضان ثانياً أن فاس ما يرتاب فيه هي راحة للنس وسلامتها من الكلب الله أعلم إلا الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه